بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول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 كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليذحضوا به الحق فأخذتهم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 كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدت تهم وما صلح من آبائهم وأزواجهم وذريةهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيبة وَمَن تَّقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادُونَ لَمَقْتُ اللهِ أَكْبَرُ مِمَّا قَتْكُم إِذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلك بأن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 السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع درجات ذو العرش يلقي روح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يومه بارزون لا يخفى على الله منهم شيء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 وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُنُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا نَظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعَ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي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 إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان عبيب إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب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 وقال فرعون ذَرُونِي أقتر موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد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 يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنْ اللَّهِ مِن عاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَلَقَدْ جَاءَكُمُ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ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 وَمَن نَّعَمِيلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ فَأَنَّىٰكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُؤْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ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 أن النار يعرضون عليها هدوء وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آلاف الرعاون أشد العذاب وإذا تحاجون في النار فيقولون الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم عن نصيبا من النار. قال الذين استكبروا إن كل في جاه إن الله قد حكم بين العباد.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 117. قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال 118. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد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 ذلك الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فإن تُفَكُّ كَذَلِكَ يُفْكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآياتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ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 تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ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 ولتبلروا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول لهم كن فيكون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 إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجون ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون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 ولكم فِي ذا منافع ولتبلوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويُريكم آياته فأي آيات الله تُكِرُونَ أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا كثر منهم وأشد قوتهم وأثرا في الأرض فما أعلنا عنهم ما كانوا يكسبون.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 نَتَ اللهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَهُنَّ ذَلِكَ الْكَافِرُونَ